باركولا باركولا باركولا ختم باركولا باركولا باركولا ختم باركولا باركولا باركولا ختم كتاب الله انا في قلبي اخلي اخلي يزوم قلبي Ketab Allah, I'm in my heart, I'll leave Lizzum kalbi al-kharaba, I'm not be Barkula, barkula, barkula, khatim Barkula, barkula, barkula, khatim Lizzum kalbi al-kharaba, I'm not be Lizzum kalbi al يازين الحيا لم ن ختمتاب الله أعرف تجويد وحكاام وسممةتاب الله يازين الحيا لم ن ختممةتاب الله أعف تجويد وحكااممة <ورسمة> تاب اللهرك لا بررك لا بررك <باركولا> ختم بررك لا بررك ختم كتاب الله, أخلي أخلي. كتاب الله أنا في قلبي أخلي أخلي لزوم قلبي الخرابة أنا ما بي كتاب الله أنا في قلبي أخلي أخلي لزوم قلبي الخرابة أنا ما بي باركولا باركولا ختم باركولا باركولا ختم لزوم قلبي الخرابة أنا ما بي হ্যাগল বিদে কির উয়া পি বে জাতি কি আখ كتاب الله انا في قلبي اخليه اخليه لزوم قلبي الخرابه انا ما بيه ختم باركولا باركولا باركولا ختم لزوم قلبي الخرابه انا لزوم قلبي الخرابه انا هناك يوم القيامه انا على كتاب الله ترارح الجنن والله تسلي كتاب الله هناك يوم القيامه انا على كتاب الله ترارح الجنن والله تسلي كتاب الله كتاب الله انا في قلبي اخلي اخلي قلبي الخراب انا مابي كتاب الله أنا في قلبي أخلي أخلي يزون قلبي الخرابة أنا ما بي باركولة باركولة باركولة ختم باركولة باركولة باركولة ختم আদ ফিল মাহবো রী ختم, باركولا باركولا باركولا ختم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 জোম গাল বেল খারাপ বে পার